من جاء بالحسنة فله خيرٌ منها وهم من فزع يومئذ آمِنون ومن 119. جاء بالسيئة فكبت وجوههم حن إنما أمرت أن أعبد رب هذه بلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون وَأَن أأَكتْنُ وَ قُآلَ فَمَانِ تَذَ فَإِنَّ مَاَ التَّزلينَ سِيهِي وَمَ غَد لَفَقُ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ مَا يَاْتِيهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَنِ بسم الرحمن الرحيم طس <تصفيق> لَنُوعَلَيْكَ مِنَ النَّبَإِ مُصَادِقًا فِرْعَوْنَ ذِي الْحِقِّ قِيلَ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فرعون أن يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إن كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض وغيروا